إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا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 فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرى فيها شمس ولا زمهرير ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيت من فضة وأكواب كانت قوارير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 بمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاء